العلاب الإله والظهار والكفارة عن آيسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا حواه الترمذي ورواته وزقان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت ربعت أشهر وقت المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري وعن سليمان بن الساري رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي وواغ الشابعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اله الجاهلية في السنة والسنتين فوقف الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإله اخرجه البياقي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اله الجاهلية في السنة والسنتين فوقف الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس به لا أخرجوا البيع وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رجلا ظاهر من امراته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكثر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله رواه الأربعة وصحّحهم سرني ورجح النسائي إرتاله ورواه البزار من وجهنا آخر عن ابن عباس وزاد فيه تفخر ولا تعد وعن سلمة ابن فخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن مصيب امرأتي فظاهرت منها فجسب لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل رقبة قلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت الا من الصيام خلاطين فرقا من كمر بين ستين بسكينا وخرجوا أحمد والأربعة إلا النساء وصحى وابن قزيمة وابن الجارود